أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم عبس وتولى موسوعه النابلسي ذ ك ر أما م ل ل ع ى و م الاسلاميه ي تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهرا بايدي سفرا كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من ف ت خ ل ق ه فقدر ثم السبيل يسرا ثم أ م ا ت ه ف أ ق ب ر ا ثم إ ذ ا شاء انشرا ك ل ا لما ي ق ض ما أ م ر فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أن ا ص ب ب ن ا الماء صبا ثم شققنا ا ل أ ر ض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا م ت ا ع ا ل ك م ولانعامكم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 م س ف <سفرة> ض ا ح ك ة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة